الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاع للملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وثلاثا ورباع يزيد بالخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس ذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكوا فأنا تؤفكون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلك وإن يكذبوك وإن يكذبوك فقد كذبت أمم من قبلك وإن تكذبوا فقد كذبت أمم من قبلك وما على الرسول إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا فيك أي يكذب كبقد كذبة وكذب كبقد كذبة سل من قبللك وائللى الله ترجع المور يا أي يحن أنعدد الله يحق فلا تض النك الحياة الدنيا ولا يغضكم بالناح الغور إن الشيطان لكم عدومبتخذ وأ إنما ييد حزبه و يكون من أصحاب السعيد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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضعوا إلا بعلمه وما يعمر من معمد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستو البحران هذا عبون خرا سائغ شراب وهذا من الخنوجاج ومن كل ان ت كلون لحم طرّ ووتستخررجونحلية تلبسونها وترغ الك بهه موا آخر لتبت فضلله تشكرون.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 أيها الناس وأنتم الفقراء يا الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهئكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو اتقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا انما تنظر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير وما استوى البحران هذا وما استوى الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما استوى الاحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور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 ليوفيهم جورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي يوحينا إليك من الكتاب والحق صدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوان ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزنين ربنا لغفور شكور حلنا دار المقامة من فضله ليمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لقوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فدركوا فما للظالمين من نصير إن الله عالب غيب السماوات والأرض إنه عليهم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر عليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقته ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض أمدهم شركم في السماوات أم آتيناهم كتابا, أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت إن انسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونون أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله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 ولكن يؤخرون إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد